الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى واشهد ان لا اله الا الله هو الذي في السماء اله وفي الارض اله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله هذا الرسول الكريم الذي جاء إلى الدنيا لينقذ سفينة الحياة من الغرق وأرشدنا إلى طريق الله فنعم جاء به هذا النبي العظيم اللهم صل عليه وأنا وإخواني نصل عليه لأنك أمرتنا بالصلاة عليه وعلى آله الأطهار الذين قلت فيهم يا رب والذين, معه والذين قلت فيهم يا رب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وارض اللهم عن صحابته الأبرار الذين قلت فيهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وسحائب فضلك يا الله نسألك أن تمطرها على الخلفاء الراشدين الذين جاءوا من بعد نبيك العظيم دعاة وحمات لهذا الدين الخالد ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم إلى يوم الدين يا علية القوم ويا تلاميذ القرآن نلتقي لنتحدث عن القرآن وفي القرآن ومدرسة القرآن يحلو فيها الحديث والقرآن يعالج أحداث اليوم بأخبار الأمس وهذا هو سبب القصة في القرآن العظيم نلتقي اليوم مع منهج من مناهج القرآن في علاج شؤون الحياة الاسلام يحب رائحه الطاعه لان رائحه الطاعه تنعش القلوب ويكره ذكر المعصيه لان المعصيه ان رائحتها في قوم اذكمت انوف دينهم لذلك يحب الإسلام ويرغب القرآن أن تدفن الفاحشة حيث ولدت فلا يشعر بها الناس هذا هو منهج القرآن في اقبار ووأد الفواحش حتى لا يشعر بها أحد بمعنى أوضح وبأسلوب أوضح يريد الله في كتابه الكريم أم تموت الفاحشة حيث تولد فلا يسمع عنها الناس ولا يتحدثون به لأن حديث الناس عن الفاحشة يهون هذا الأمر على المستمعين فإذا أراد شاب أن يرتكب فاحشة رآها عظيمة أمامه وخاف منها أما إذا سمع في كل دقيقة عن الزنا وعن الفواحش فإن ذلك يهون الأمر على نفسه ويدفعه إلى المعاصي لذلك نرى القرآن العظيم ونرى الإسلام المجيد أمرنا أن نقبر المعصية وأن نقبر الفاحشة حيث ولدت فلا نتحدث عنها ولا يتحدث بها أحد من أفضع الفواحش الزنة أسأل الله أن يحفظ شبابنا من الزنة لذلك نرى الإسلام شديد الحرص أن يغلق أفواه الناس عن الحديث عنه فلا يتحدث عنه ولا يذكروا ولا يصف أحدهم الآخر به نقرأ سورة النور لنرى سورة النور تتحدث عن الذين ير يرمون المحصنات بالزنة وتذكر لهم عقوبة عقوبة صارمة قاطعة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 فمن بعد ذلك وأصلحه فإن الله غفور رحيم فرض القرآن على من يصف أخاه بالزنة أن يجلد الواصف ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون أن فلانا زنى وأن المبلغ صادق فاجلدوهم ثمانين جلدا فان ذهب رجل واحد وبلغ ولم يستطع ان يأتي بشهود اربعة يجلد ثمانين جلدا وان ذهب رجلان او حكى رجلان وقال رأينا فلان يزني بفلانة فان الاسلام يجلد الشهود كل واحد منهم ثمانين جلدا فان حكى ثلاثة يجلد الشهود الشهود كل واحد منهم ثمانين جلده فان حكى اربعة وشهد اربعة بانهم رأوا فلانا في مكان كذا يزني بفلانة ويمارس الزنا كاملا ان شهدوا بذلك عند ذلك يقام الحد على الزاني فيجلد مئة جلده او يرجم ان كان محصنا ما الحكمة من ذلك الحكمة كما قلت لكم أن الإسلام يريد أن تموت المعصية في مكانها وأن لا تفوح رائحة المعصية نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة من سطر مسلما سطره الله في والاخرة. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله رأيت رجلا رجلا نكرة اي رجل رأيت رجلا يزني بامرأة الفاعل نكرة والمفعول به نكرة. ماذا قال نبينا الاعظم له? هل قال النبي من هو هذا الرجل حتى نقيم عليه الحد? لا. قال الرجل للنبي رأيت رجلا يزني بامرأة قال له النبي الكريم هل لا سترتهما بثوبك هل سترته سترتهما بثوبك فسكت الرجل وخجل وسكت من حوله من الصحابة هل لا سطرتهما بسوبك وقال في يوم عمر بن الخطاب وكان اميرا للمؤمنين لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه وقدس سيرته قال له يا ابا الحسن ارأيت ان رأى امير المؤمنين بعينه رجلا يزني بامرأة هتقبل شهادة امير المؤمنين وحده امير المؤمنين امير المؤمنين ورآه بعينه قال له أبو, ابو الحسن علي بن ابي طالب كرم الله سيرته لابد ان يأتي امير المؤمنين باربع شهود كما نص القرآن العظيم ثم سأله هل رأيت شيئا يا عمر قال له عمر لا ولكنني اسأل عن الحق لا لم أر شيئا ولكنني أسأل عن الحكم فقط هذا هو منهج الإسلام هذا هو منهج الإسلام إن التلفز بالفاحشة يهونها على الشباب ثانيا يفضح الأبرياء ورب العالمين يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم والله يعلم يعلم الحقائق والله يعلم لماذا يتحدث هذا الرجل بالفاحشة ويسب الناس فقد يكون في نفسه شيء منهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو قرأنا التاريخ من خلال آيات القرآن العظيم سنرى المرأتين اللتان تحدث عنهما الناس بالسوء فهرهما رب العالمين وذكر سيرتهما في مقام الامجاد والعظماء اما الاولى فهي التي احصنت فرجها فهي البتول مريم فهي الطاهرة النقية ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا تلك الطاهرة الشريفة قد تحدث فيها الناس واساء سمعتها وقالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية وانا هنا الفت انظار الاخوة الكرام انهم قالوا لها يا اخت هارون وهم لا يريدون هارون يعني سيدنا هارون اخو سيدنا موسى لا لان الفارق الزمني بين سيدنا موسى وبين عيسى زمن طويل ولكنه رجل في البلد رجل فاجر رجل سيء السمعة اسمه هارون او رجل صالح اسمه هارون فقالوا لها يا اخت هارون يعني يا من كنا نعتقد ان احدا في الصلاح لا يساوي هارون الا انت فيا اخت هارون لماذا فعلت ذلك ولكن الله امزل براءتها في القرآن وفي كتاب يقرأ الى يوم القيامة هذه واحدة والثانية التي اساء المجرمون سمعتها واساء المجرمون صيرتها فبرأها القرآن الكريم هي السيدة عائشة رضي الله عنها وقصة السيدة عائشة وبراءتها في القرآن لا يجهلها قارئ الحمد لله الذي انزل في براءتي قرآنا يقرأ الى يوم القيامة هذا موقف الاسلام هذا موقف الاسلام لو رمى رجل امرأة شريفة بالزنا او رمى رجلا شريف مسلما بالزنا فالاصل في المسلم والمسلمة انها شريفة بالزنا فانه يعاقب بعقوبات ثلاث العقوبة الاولى عقوبة بدنية فاجلدوهم ثمانين, ثمانين جلدة العقوبة الثانية عقوبة أدبية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إن ذهب بعد ذلك إلى المحكمة وشهد بأي شيء فقولوا له قد أسقط القرآن اعتبارك فلا تقبل شهادتك العقوبة الثالثة عقوبة دينية وأولئك الفاسقون أما إذا تق وأعلن في وسط الناس أنه شهد على فلان بالزنة لحقد في قلبه عليه أو لكره فيه وأصلح ما حدث بشهادته عند ذلك يغفر الله له وتقبل شهادته على خلاف طويل بين علماء الفقه لست أرى مجالا لسرطه والذين يرمون المحصنان ثم لم يأتوا بأربعة شهدات فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذه هي العقوبة الجسدية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وهي العقوبة الأدبية وأولئك هم الفاسقون العقوبة الدينية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فإن شهدوا على رجل وأقيم عليه الحد وما ثم عاد الشاهد واراد ان يتوب فان حكم الاسلام في الشاهد الذي شهد زورا والذي طعن المسلمين ان يحكم عليه بالاعدام لانه تسبب في قتل رجل بريء لكن مالي والحديث في هذا الموضوع وانا اتحدث عن قصه يوسف لماذا تكلمت عن الذين يتحدثون عن المسلمات ويذكرون الناس بالسوء وانا معكم اتحدث عن سورة يوسف ليس نسيانا للحديث ولكن القرآن العظيم عندما اراد ان يتحدث عن امرأة العزيز وقد فعلت ما فعلت وراودت يوسف عن نفسه اسمعوا القرآن لتعرفوا لماذا اخترت هذا الحديث اليوم بعد أن تصلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه لم يقل القرآن الكريم وراودته فلانة لم يقل لم يقل وراودته فلانا ويذكر رب العالمين اسم امرأة العزيز ولكن قال وراودته التي هو في بيته التي هو في بيته ليعلم المسلمين اذا ارادوا ان يتحدثوا عن امر من مثل هذه الامور فليجعلوا القضية مجرد ولا يذكر الاسماء حتى لا تشيع الفاحشة في الذين امنوا كما قال رب العالمين وراودته التي هو في بيتها التي هو في بيتها ولم يقل القرآن وراودته فلانا لقد استهواني كتاب كبير فقرأته في مدة طويلة من الزمن موضوع هذا الكتاب مذكرات مدير فندق في احدى الفنادق يروي هذا الرجل من خلال حياته في هذا العمل اسباب كثير من الفتيات التي انحرفت عن الطريق والتي باعت جسدها رخيصا وصارت في طريق المعاصي محترفة للخطيئة تتبعت هذا الكتاب وقرأت اكثره وخرجت من اكثر القصص وهي من واقع الحياة ان السبب الذي دفع كثيرا من الفتيات الى الانحراف والى ان تسير في الطريق القذر انها اخطأت في بلدها ثم فضحت ثم فضحت ثم فضحت فلما فضحت في بلدها وشاع امرها في بلدها استهانت بعد ذلك بالقيم وبالمجتمع فانطلقت كلبة رخيصة تبيع جسدها للناس السبب انها فضحت عند ذلك عرفت عظمة الاسلام الذي امرنا ان نطلب اربع شهود ممن يرمي انسانة بريئة بالزنا اربع شهود وكيف يتيسر له ربما يسأل احد الشباب كيف يتيسر لمن ضبط رجلا يزني ان يحضر اربع شهود اقول له وماذا تخسر الدنيا لو كتمت هذا وقلت اللهم استرني فقد سطرت على عبادك النبي الكريم يقول من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والاخرة اقسم بصاحب هذا البيت الله رب العالمين حادثة شاهدت ابطالها بعيني بعيني ودمى قلبي له احد الشباب اخطأ مع انسانة في بلد ما ودخل زميله في السكن وكان زميله هذا متدين لكنه لا يفهم معنى الدين لا يفهم روح الاسلام فلما دخل شقته فوجد بها فتاة صاح على على باب البيت يا ناس ان فلانا يزني بفلانة اقسم بالله عال جزاني جريمته فالقى على نفسه النفط بدل ماء الغزل واشعل في نفسه النار ليموت كافرا ليموت كافرا لو ان هذا الزميل عالج القضية كما عالجها رسول الله وكما عالجها الاسلام والقرآن ما دفع زميله لان يغسل الدم بالدم ولان يموت منتحرا ولا ارى توبة للمنتحر لا ارى توبة للمنتحر لان من يقتل النفس قد يتوب قد يتوب قاتل النفس قد يتوب ورب العالمين يقول ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهامة الا من تاب فقاتل النفس قد يتوب فيقبل الله توبته اما الذي يقتل نفسه هل لديه فرصة ليتوب فهو قاتل وذاهب الى ربه بلا توبة فعقوبته مضاعفة اسأل الله ان يحفظكم من ذلك انه على ما يشاء قدير وراودته التي هو في بيتها ولم يقل القرآن وراودته فلانة حتى يعلمنا القرآن كيف نروي الاخبار على انها مثال وعلى انها عظة لا على انها فضيحة للمسلمين واشاعة للفاحشة وراودته التي هو في بيتها ولها ايضا سبب اخر لو قال القرآن الكريم وراودته فلانة فانه لا يعطي المعنى الذي قصده القرآن من قول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها. فيوسف في بيتها. وهي تملك امره. وهي تستطيع ان تنفعه وان تضره. وتستطيع ان تبطش به. فاذا امتمع عن تلبية امرها. وهو في بيتها كان عظمة يوسف اعظم من ان يقول القرآن الكريم وراودته فلانة ولا يقول وراودته التي هو في بيتها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك اقف هنا قليلا لانادي الادباء الذين يوجهون الشباب في الامة الاسلامية العربية كلها ان الذين يكتبون القصص ولا الوس لساني بذكر اسمائهم ان الذين يكتبون القصص الطويل للسينما وللمسارح وللطبع والنشر اذا جاء احدهم الى حادثة جنسية فانه ينظر من ثقب الباب الى الرجل وزوجته ويستلهم الفراش وحيه ويكتب قزرة. كتابة قزرة تدفع الشباب إلى الخوض في الجنس وإلى إصارة الشباب أما القرآن فعندما أراد أن يتحدث عن هذا المشهد الشديد تحدث حديثا رائعا يقرأه الشاب في ريعان شبابه فيفهم ماذا يريد أن يقول القرآن ومع ذلك لا يتحرك جسده ولا ينحرف وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاز الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون صور القرآن القضية من وحي الادب والفضيلة لا من وحي الفراش كما يفعل الكتبة الذين يتزعمون القلم ويتاجرون بالقصة ويكتبون للسينما والمصرح عفى الله عنهم وسامحهم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت قال ما عاز الله الكلام واضح اوضح من ان افسره لكم قال ما الله انه ربي ان زوجك رباني انه ربي ان زوجك رباني وأنا لا أبول في, الط... في الماعون الذي آكل فيه إنه ربي إن الله ربي المعنيان صحيحان إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها أعتب على بعض القراء أنه يقرأ فيقول ولقد همت به وهم بها ويقف ووددت منه ان يقول ولا قد همت به ويقف وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. يا اخوة سوف لا اطيل عليكم في شرح الاية ولكن ساضرب لكم مثالا بسيطا وسوف تفهمون معنى الاية بيسر ولا داعي لذكر اراء العلماء. صلوا على حبيبكم الاعظم رسول الله. الله عليه وسلم يا اخوة كل الذين يرتبكون في هذه الاية سبب ارتباكهم انهم لم يدققوا في معنى اللغوي لكلمة همه همه لو فهموا معناها اللغوي فسوف يتضح كل شيء ان بعض الناس يفسرون القرآن بعاطفتهم. لا باللغة ولا بعقوله كلمة هم يا اخوة الهم مرحلة من مراحل الخواطر النفسية التي لا يحاسب الله عليها مرسا الهم مرحلة من مراحل الخواطر او الاحاديث النفسية والله لا يحاسب عليه. والاحاديث النفسية خمس درجات. خمس درجات. اولها الهاجس. يقال هذه هواجس. الهاجس. ثم الخاطر. فانت تقول خطر لي خاطر. ثم حديث النفس. فتقول حدستني نفسي بكذا. الاول الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس رقب اربعة الهم الهم مرحلة نفسية مرحلة نفسية ثم يأتي بعد الهم العزم ثم يأتي بعد العزم التنفيذ التنفيذ اذا الهم مرحلة نفسية فقط الرسول عليه الصلاة والسلام نبيكم الاعظم محمد يقول من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. من اين يا رسول الله جئت بهذا الكلام? جاء به الرسول من مدرسة القرآن لان النبي هو تلميز القرآن الاول. من قول الله تعالى. اذ هم منكم ان تفشلا يقول القرآن بعدها والله وليهما فلو كان الهم معصية ما قال الله بعدها والله وليهما اذا الهم مجرد خاطر نفساني يسبق التنفيذ والخاطر اول هم ليس عليه زمن تعالوا نقرأ الآية سأوقع نفسي في مشكلة القرآن قال عن امرأة العزيز ولقد همت به وقال على يوسف وهم بها اذا امرأة العزيز همت ويوسف هم فلماذا نبرئ يوسف وننسق التهمة بامرأة العزيز لا ظلم في الاسلام وانا قاضي منصف كيف نفهم ذلك يا اخوة المسألة ببساطة الهم مرحلة نفسية فان تبعه تنفيذ كان معصية. وان لم يتبعه تنفيذ فلا شيء فيه. امرأة العزيز همت. وبعد ان همت نفذت. وبعد ان نفذت اصرت. اصرت والاسرار معصية. والاسرار معصية. انهم وكانوا يصرون على الحنس العظيم. اما يوسف فهمة وبعد ان هم اعتصم بالله وامتنع اذا هم امرأة العزيز من طراز وهم يوسف من طراز اخر اوضح ذلك حتى لا نخطئ فهم القرآن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فادعوا الله وانتم موقنون بكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير يا عباد الله لم يزل القرآن يعالج احداث اليوم باخبار الأمس وبقصص الأمس وهذا هو السبب في ذكر القصة في القرآن الكريم فليتأدب الكرام بأدب القرآن فإن أرادوا أن يذكروا حادثةً من مثل هذه الحوادث فليلتزموا منهج القرآن وراودته التي هو في بيتها ولا يصرحوا بالأسماء ولا يلمحوا بالأسماء ولا يلمحوا بالأسماء وإن تحدثوا عن مشهد جنسي فليتحدثوا ملتزمين أدب القرآن هيت معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي وليت الذين يكتبون للسينما العربية في مصر ليتهم يدرسوا هذه الآيات ليعرفوا أدب القرآن فلا يصوروا التفاهات التي يصورونها لإغراء الشباب لإغراء الشباب ولإبعادهم عن الدين هذه هي الخواطر التي أستلهمها صورة النبي العظيم يوسف عليه السلام من الله ويا إخوة أحب أن ألفت أنظاركم الشريفة الكريمة الى همسة عتاب خفيفه. سمعت من بعض الناس يقول ان القاعة الموجودة في الجامع جامع البنية تؤجر للناس سمعت هذا الكلام الى حد ان احد الاخوة جاء يستفسر ويقول لي سمعت كذا وكذا يا اخوة كل جامع البنية خدمات للمسلمين كل جامع البنية من أقل شيء فيه إلى إمامه خادم للناس وخادم للإسلام فالقاعة وقف لله تعالى وهدية لله سبحانه وتعالى ولكم في أفراحكم وفي مآتمكم القاعة بلا أجر وأرجو أن تبلغوا همسة العتاب إلى الإخوة الكرام الذين يقولون إننا نستأجرها. القاعة هدية وهي لأفراحكم قبل أحزانكم والأحزان وزعها الله على الناس فهي للأحزان والفواتح أيضا هذه هي همسة العتاب التي أردت أن أهمس بها في بعض الآزام أفلا ترفعون معكم معي يدكم إلى الله وتطلبون من الذي يستحي أن يرد اليد خائبة اللهم ارزقنا عفة ودينا يا رب العالمين اللهم ارزقنا عفة وطهرا يا رب العالمين اللهم ارزقنا عفة وطهرا يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا من الزنا ومن معصيتك اللهم احفظ شبابنا من الزنا ومن معصيتك اللهم عرفنا طريقك وارض عنا واغفر لنا ما كان منا فإنك تعلم ولا نعلم وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أتدرع إليك أن توفق حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لخير العمل ولعمل الخير اللهم وفق حكام المسلمين يا رب العالمين اللهم اجمعهم ولا تفرق صفهم اللهم وحد كلمتهم اللهم لا تشغلهم عن عدوهم عن عدوك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 وأن تنفعنا بفضلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأتي اللهم مثل هذا الأجر لمن أنشأ هذا المكان ولكل من عمل فيه خيرا وإحسانا إلى يوم الدين غفر الله لي ولكم وبارك فيكم وصل على حبيبكم النبي الأعظم محمد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون